أيها الأحبة هذا هو الشريط الثاني من شرح كتاب الصيام من زاد المستقنان فيلزمه الصوم مع أنه رأاه رأى الهلاب عين متأكد نقول يلزمه الصوم والتعليم لأنه لا يثبت دخول شوال إلا بشاهدين وإذا شهد واحد لم يثبت دخوله شرعا وقال بعض العلماء بل يجب عليه الفطر سرا إذا رأى واحد أو هلاش هو يجب عليه أن يفطر سرا لماذا؟ لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فافطروا وهذا الرجل قد رأاه ولقول الصوم لرؤيته وأبطلوا لرؤيته وهذا الرجل قد رأى فيلزمه الفطر ولكن يلزمه ذلك سرا لألا يعلن مخالفة الجماعة لألا يعلن مخالفة الجماعة واختار الشيخ السلام رحمه الله في هاتين المسألتين أنه يتبع الناس وأنه لو رأى وحده هلال رمضان لم يلزمه الصوم لأن الهلال ما هل واستهل واشتهر لا ما رؤيته وعلى هذا على رأي الشيخ رحمه الله يلزم هذا الرجل أن يصوم كما قال المؤلف لكن كلامنا على, على رأي الشيخ في مسألة رؤية رمضان. رؤية رمضان لا يلزمه أن يصوم عند الشيخ رحمه الله لا يلزمه أن يصوم إذا رأى وحده هلال رمضان ورد قوله وهنا المؤلف رحمه الله يقول في هلال رمضان ورد قوله ولم يقل في هلال شوال ورد قوله لان هلال شوال لا تثبت لا يثبت به دخول الشهر مطلقا حتى لو قبل وقيل له انت رجل عادل ونصدقك بانك رايته بانك رايته فانه لا يعتبر بخلاف رمضان والخراصه الان دي اثران دخول رمضان يثبت بشهاده واحد ودليله حديث ابن عمر أخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فتصام وأمر الناس بصيام هلال شوال وغيره من الشهور لا يثبت إلا بشاهدي لقول النبي صلى الله عليه وسلم فإن شاهد شاهدان فصوموا وأفطروا فقال إن شاهد شاهد فصوموا وأفطر ومثل ذلك أيضا دخول شهر ذي الحجة لو رأى وحده فلالة ذي الحجة فهل يثبت دخول الشهر؟ لا وعلى هذا فلو وقف هذا الرجل بعرفة في دوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس فإن ذلك لا يجيبه ولو, ولو أراد أن يصوم أن يصوم في اليوم التاسع عنده الذي هو الثامن عند الناس بنية أنه من عرفة فإن ذلك لا يلزئه عن عرفة طيب وفي اليوم التاسع عند الناس الذي هو العاشر عنده هل يجوز أن يصومه؟ اليوم التاسع عند الناس وهو عنده العاشر هل يجوز أن يصومه؟ نعم يجوز يجوز لأنه وإن كان عنده حسب رؤية العاشر لكنه عند الناس التاسع لم يثبت شرعاً دخول شهر الحجة في شهرة هذا الرجل وعلى هذا فإذا وقف في اليوم العاشر عنده وهو التاسع عند الناس أجزائه الوقوف أجزائه الوقوف والذي أظهر لي في مسألة الصوم ما ذكره المؤلف رحمه الله أنه يصوم سرا أما في مسألة الفطر فإنه لا يفتر وهذا من باب الاحتياط نكون احتطنا في الصوم واحتطنا في الفطر ففي الصوم قلنا له صوم وفي الفطر قلنا له لا تفتر لأن لأنك وإن رأيته فإن الاحتياط أن لا تفتر تبعا لمن تبعا للجماعة هذا عندي أقرب مع أن المسألة تحتاج إلى نظر وأما شيخ الزام رحمه الله فقال المعتبر ثبوته شرعا لا عبرة برؤيته لأن الهلال هو ما استهل وظهر وبان وأما أن ينفرد برؤيته رجل فهذا لا ينبني عليه ورحمه ثم قال المعلف مبين من يلزمه الصوم يلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر طيب يلزم الصوم لكل مسلم وضده الكافر فالكافر لا يلزمه الصوم بل لو صام لم يجزئه ولم يصح منه والله عارف اذا نعم بلا لكن ما صار يا نعم يقول اذا اذا رأى هلال ذي الحجه وصار عنده اليوم العاشق <تصفيق> فلماذا لا نقول إنه يحتاط ولا يصوب لأنه يوم أرفه نقول لأن دخول الشهر لا يثبت شرعا إلا بشهده أما رمضان فلأن دخول الشهر يثبت بشهده واحد فلهذا نقول إذا رأيت إلى رمضان فصم نعم. يصوم. نعم. كيف يا صوم يا؟ يا صوم تبع الجماعه. واحتياط. يا تبع الجماعه لا. وهو الان لو انه اعتبر رؤيا إلال شوال لكان صومه حراما عليه. نعم. كل نعم طيب. لا لا لان هنا قلنا لهم يتبع الجماعه حكمنا بانهم يتبعوا الجماعه احتياطا في دخول الشوال نحكم بانهم يتبعوا الجماعه احتياطا ايضا في دخول ذي الحجه نعم يعني ثم عاد للإسلام ماذا من في حال كفر لا يزال من قبل الشيخ قالت قول المذهب ومن تبع من إزهل الأخلاف في بلد الجميع الآن يعني العالم الإسلامي الآن تفرغ والإعلام من يعني لو ظاهر مثلا في السورية يرغم في المغرب يسمع به هل نقول الذي المغرب نزم يسوق الآن عمل الناس بارك الله فيك كل دولة له رؤيه نعم ان اذا حصلت العلاقات مع الجاهله الاخرى صاروا مع عبد نعم انما انا اقول الانسان اذا صام الناس في بلدك صم واذا افطر افطر الشابينه شايف نقول لا لا, لا تحته. هذا هذا غلط. غلط هذا غلط من بعضكم يقود بعض الناس الان اي والناس صايمين مو صايمين لا سيان لكن العيد تبع سمعت انهم عيد في ناس من ا نعم السلام نعم. نعم تتبع اذا كان هناك رابطة أو مكتب السامي تتبع ما يقول هذا المكتب وإذا لم يكن كذلك فهم يخيرون واحسن والاحسن ان يدفعوا بلد اليه نعم واذا شاهد شاهدان في الشهر وكل واحد يقول رايت الهلال وليكن اقوىهم يقول واحد ما هكذا هو الآخر قال رمضان هلال رمضان وما يشرط فيه التعجل. يعني يسقط قولة هذه بها هذه ولا ما يسكت. لا ينظر للأرجح منه, منه. نعم نعم المحبوس المحبوس يعني نعم اي لازم وماذا؟ بالنسبه الى يكون وافق وقت نهي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين اما بعد هذا المؤلف رحمه الله تعالى ويلزم الصوم لكل مسلم مكلف قادر فاذا قامت البينات في اثناء النهار وجب الامساك والقضاء على كل من صار في اثنائه اهلا لوجوبه وكذا حائض ونفساء طهرت طهرت ومسافر قادم مفطرا فمن افطر للسبب كبر او مرض لا يرجى اطعم لي كل يوم مسكينا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم الى يوم الدين لما ذكر مالك رحمه الله ما يثبت به دخول الشهر ذكر من يلزمه الصوم فقال ويلزم الصوم لكل مسلم يعني لا تأتي الإسلام ضده الكفر فالكافر لا يلزمه الصوت ولا يصح منه الصوت ومعنى قولنا لا يلزمه أننا لا نلزمه به حال كفره ولا بقضائه بعد إسلامه أما دليل الأول فقوله تعالى وما منعهم أن تقبل منهم نفقاتهم انتبه حجر إلا أنهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالا ولا ينفقون إلا وهم كارهون فإذا كانت النفقات ونفرها متعد لا تقبل منهم لكفرهم فالعبادات الخاصة من باب أولى وأما كونه لا يقضي إذا أسلم فلأن فلقول الله تعالى قل للذين كفروا إن ينتهوا يعني عن كفرهم يغفر لهم ما قد سلف وثبت عن طريق التواتر أن رسول عليه الصلاة والسلام كان لا يأمر من أسلم بقضاء ما فاته من الواجبات ولكن هل يعاقب على تركها في الآخرة الجواب نعم يعاقب على تركها في الآخرة وعلى ترك جميع واجبات الدين لأنه إذا كان المسلم المطيع لله المنتزم لشرعه يعاقب عليها فالمستكبر من باب أولى وإذا كان الكافر يعذب على ما يتمتع به من نعم الله من طعام وشراب ولباس ففعل المحرمات وترك الواجبات من باب أولى هذا بالنظر للقياس أما بالنظر للنص فقد قال الله تعالى عن أصحاب اليمين أنهم يقولون للمجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين فهذا هو الذي أدخلهم في سقر فإن قال القائل تكذيبهم بيوم الدين كفر وهو الذي أدخلهم في سقر قلنا لكنهم ذكروا أربعة أشياء أربعة أشياء ولولا أن لهذه المذكورات مع التكذيب يوم الدين أثر في إدخالهم النار لم يكن لذكرها خائدة ولولا أنهم عوقوا عليها ما جرت على بالهم لم نكن من المصلين الصلاة ولم نكن نطعم المسكين الزكاة وكنا نخوض مع الفائضين مثل الاستهزة بآية الله وكنا نكذب بيوم الدين إذن فالمس... فالكافر لا يؤمر بالصوم حال كفره ولا يقبل منه لو صام ولكنه يعذب عليه في الآخرة قال مكلف وإذا رأيت كلمة مكلف في كلام الفقهاء فالمراد بها البالغ العاقل البالغ العاقل لأنه لا تكليف مع الصغر ولا تكليف مع الجنوب والبنو يحصل بواحد من أمور ثلاثة بالنسبة للذكر تمام خمس عشرة سنة إن بات انزال نزال منئي بشهوة وللأنثى بأربعة أشياء هذه الثلاثة ورابع وهو الحيث فإذا حاضت فقد بلغت ولو لم يكن لها إلا عشر سنة المجنون العاقل ضده المجنون أي خاقد العقل من مجنون ومعتؤهم ومهذر وما أشبه ذلك كل من ليس له عقل بأي وصف موصف فإنه ليس بمكلف وليس عليه شيء من واجبات الدين لا صلاة ولا صيام ولا إطعام ولا شيء يعني لا يجب عليه إطلاقا لا يجب عليه إطلاقا وعليه فالمهذري الكبير المهذري مخرف لا يجب عليه صوت ولا إطعام لماذا؟ لفقد الأهلية أهلية التكليف وهي العقل قادر يعني يعني على الصيام احتيازا من من العاجز فالعاجز ليس عليه ليس عليه صوم لقوله تعالى ومن كان مريضا او على سفر فعده من ايام اخرى لكن بالتتبع والاستقراء تبين أن العجز ينقسم إلى قسمين قسم وقسم دائم فالقسم الطارئ هو المذكور في الآية عليه عدة من أيام أخر والدائم هو المذكور في قوله تعالى وعلى الذين يطيقونه فجة طعام مسكين حيث فسرها ابن عباس رضي الله عنهما بالشيخ والشيخة لا يطيقان الصوم فيطعمان عن كل يوم مسكين والحقيقة أنه بالنظر للآية لظاهر الآية ليس فيها دلالة على ما فسرها به ابن عباس رضي الله عنه لأن الآية في الذين يطيقون الصوم وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم وأن تصوموا خير لكم وهذا واضح أنهم مقادرون على الصوم لكنهم مخيرون بين الفدية والصوم وهذا في أول الأمر أول ما نزل الصوم أول ما نزل وجوب الصوم كان الناس, كان الناس مخيرين فيه إنشاءوا صاموا وإنشاءوا أطعموا كما ثبت في الصحيحين عن سلامة ابن أكوة رضي الله عنه لكن غور فقه ابن عباس رضي الله عنهما عجيب هذا في الحقيقة يدل على عمق فقه رضي الله عنه لأن وجه الدلالة من الآية أن الله تعالى جعل الفدية عديلا بالصوم لمن قدر جعل الفدية عديلا للصوم لمن قدر فإذا لم يقدر بقي عديله إذا لم يقدر على الصوم بقي عديله وهو الفدية وهذا في الحقيقة من غور فقه رضي الله عنه ورسوخ علمه وإلا فالأسان إذا قرى على آية ما فيها تعرض لمن لا يطيق بل فيها لمن يطيق لكن هذا وجه الدلالة فصار العاجز عجزاً لا يرجى زواله الواجب عليه الإطعام أن كل يوم مسكين ولكن كيف الإطعام؟ ومتى؟ أما, كيف أما كيفيته فله كيفية الكيفية الأولى أن يصنع طعاماً فيدعو إليه المساكين بحسب الأيام التي علج كما كان أنس المالك يفعله حين كبر رضي الله عنه الكفية الثانية أن يطعمهم طعاما غير مطبوخ طعاما غير مطبوخ قالوا في هذه الحال يطعمهم مدة بر أو نصف صاع من غيره أي من غير البر ومد البر خمس... ربع الصاع النبوي خمس الصاع الحالي عندنا في القصير فالصاع, فالصاع النبوي أربعة أمداد والصاع النبوي أربعة أخماس صاعنا وعلى هذا فيكون صاعنا كم خمسة أمداد يكون خمسة أمداد فيجزئ من البر عن خمسة أيام لخمسة مساكين لكن ينبغي في هذا الحال أن يجعل معهما يؤدمه من لحم أو نحوه حتى يتم قوله تعالى وعلى الذين يطيقونهم فديه طعام مسكين هذه الكيفيه اما متى فهو بالخيار ان شاء فدا عن كل يوم بيوم وان شاء اخر الى اخر يوم لفعله انس رضي الله عنه وهل قبل هل يقدم قبل ذلك يعني لو قال إن أريد أن أخهج الفدية في أول يوم من رمضان نقول لا لا تقدم لأن تقديمك الفدية كتقديمك الصو فهل يزي أن تقدم الصو في شعبان لا إذن لا تقدم الفدية فإما أن تجعله كل يوم بيومه أو في آخر يوم من رمضان الخلاصة الآن أن قول المؤلف قادر ضده العاجز وأن العجز ينقسم إلى قسمين وعرفتم حكم كل منهما ودليله بقي عليه بقي عليه شرط خامس أو مسلم مكلف قادر رابع على كلام المؤلف رابع وهو المقيم أن يكون مقيما فإن كان مسافرا لم يجعله الصوت لقوله تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر فعدة من أيام أخر وقد أجمع العلماء الظاهرية وغير الظاهرية أنه يجوز للمسافر الفطر واختلفوا فيما لو صام فذهبت الظاهرية وبعض أهل القياس إلى أنه لا يصح لا يصح صوم مسافر وأنه إذا صام فقد قدم الصوم عن وقت وجوبه فيكون كما لو صام في في شعبان وحجتهم قوله تعالى ومن كان مريضاً أو على سفر فعدة من أيام أخرى فأوجب عليه عدة من أيام أخرى لأن عدة هذه مبتدة خبرها محذوف التقدير فالواجب أوفى عليه عدة ولكن قولهم طعيف فإنه ثبت أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صام في سفره في رمضان وثبت أن الصحابة كانوا يسافرون في رمضان فمنهم الصائم ومنهم المفطر فلا يعيب الصائم على المفطر ولا المفطر على الصائم وحينئذ يكون المراد بالآية بيان بدل بيان بدل أن عليه عدة من أيام أخر لا وجوب أن تكون عدة من أيام أخر طيب إذن المسافر لا يلزمه الصوم لكن يلزمه القضاء كالمريض وحينئذ نسأل أي ما أفضل للمرير والمسافر أن يصوم أو يفطراء نعم نقول الأفضل أن يفعل الأيسر فإن كان الصوم ضرر كان الصوم حراما لقول الله تعالى وَلَا تَقْتُرُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا فإن هذه الآية تدل على أن ما كان ضرراً على الإنسان فإنه منهي عنه ولكن قال الآية في القتل لا في مطلق الضرر قلنا نعم هذا ظهر الآية أنه في القتل لا في مطلق الضرر لكن عمر بن العاص استدل بها على نفي الضرر فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك وذلك في قصة أنه بعثه مع سرية فأجنب فأجنب فتيمم ولم يغفز فقال له النبي صلى الله عليه وسلم أصليت بأصحابك وأنت جنوب قال يا رسول الله ذكرت قول الله عز وجل ولا تقتلوا أنفسكم إن الله كان بكم رحيما وكانت الليلة باردة فتيمنت فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم تقريرا أو تحذيرا تقريرا بفعله وهذا يدل على أن الآية تتضمن النهي عن القتل وعن ما فيه الضرر وعليه فنقول إذا كان الصوم يضر المريض كان الصوم حرام عليه فإن قال قائم ما مقياس الضرر قلنا مقياس الضرر قد يعلم بالحس وقد يعلم بالخبر أما بالحس فأن يشعر المريض نفسه بأن الصوم يضر ويثير عليه الأوجاء ويوجب تأخر البر وما أشبه ذلك وأما الخبر فأن يخبره طبيب عالم ثقة بذلك أي بأنه بأنه مريض سبحان الله بأنه يضره بأنه يضره طيب إن أخبره عامل ما طبيب فهل أخذ بقوله لا إن أخبره طبيب غير عالم لكنه متطبب فإنه لا يأخذ بقوله إن أخبره طبيب غير ثقة فإنه لا يأخذ بقوله ولكن هل يشترط في الثقة أن يكون مسلما لأن غير المسلم لا يؤمن نعم لا الصحيح لا وأننا متى وثقنا بقوله عملنا بقوله في إصطاد الصيام وفي إصطاد الصلاة قائما مثلا وما أشبداه لأن مثل هذه الأشياء صنعة وقد يحافظ الكافر على صنعته وسمعته فلا يقول إلا ما كان صواباً في اعتقاده وهو هذا وها هو النبي صلى الله عليه وآله وسلم وثق بكافر في أعظم حال خطرة في أعظم الحالات خطرة وثق بكافر في أعظم الحالات خطر وذلك حين هاجر إلى مكة أي من مكة إلى المدينة استاجر رجلاً مشركاً من بني الدين يقال له عبد الله بن أريق على أن يدله على الطريق وهذه مسألة خاطرة لأن قريشا كانت تبحث عنه وأخرجت مئة بعير للنبي عليه الصلاة والسلام ومئة بعير لأبي بكر يعني أخرجوا مئتين بعير على من دلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر ومثل هذا عوض مغري لهذا الرجل المسلم لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان واثقاً منه فدل هذا على أن المشرك أو الكافر إذا واثقنا منه فإننا نأخذ بقوله طيب بالنسبة للسفر هل الأولى أن يصوم أو الأولى أن لا يصوم نقول مذهب الحنابلة أن الأولى أن يصوم ألا يصوم بل كره الصوم والشافعية قالوا الأولى أن يصوم والصحيح التفصيل في هذا أنه إذا كان الفطر والصوم سواء فالصوم أفضل وإن شق عليه الصوم من أجل السفر فالفطر أولى الدليل على هذا التفصيل هو أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم في السفر ولم يفطر إلا حين قيل له إن الناس قد جبق عليهم الصيام وإنهم ينتظرون ما تفعل فإنه في قزوة الفتح صام حتى بلع كراع الغمين فأتوا إليه وقالوا يا رسول الله الناس قد شق عليهم الصياف وإنهم ينتظرون ما تفعل ما علمهم بأن, الصوم بأن الناس مخير لكن يريدون تمام التأثي برسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بقدح من ماء بعد صلاة العصر يعني ما بقي على الغروب إلا قليلاً بعد أصرات العصر ورافعهم ألا فخذ حتى رأه الناس فشرب والناس ينظرون إليه عليه الصلاة والسلام ليقتدوا به لأنه إمامهم وهم ينتظرون ما يفعل فجي إليه فقيل إن بعض الناس قد صام قال أولئك العصارات أولئك العصارات لأنهم صاموا مع المشقة ومع أن رسولهم عليه الصلاة والسلام وإمامهم أفطر ثم يبقونهم صياما هذه معصر فسماهم عصاة فإذا نقول الصواب هو هذا أنه مع المشقة يكون الفطر أولى وإذا كانت المشقة الشديدة يخشى عن الإنسان من ضررها كان حرام. أما مع عدم المشقة فأعلمتم من الصوم أفضل وأما قول الرسول عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصوم في السفر الذي استدل به الحنابلة على كراهة الصوم في السفر هذا خاص هذا خاص وليس عنه خاص بمن بالرجل الذي رآه النبي صلى الله عليه وسلم قد ظلل عليه وزحم الناس عليه ينظرون حاله فقال ما هذا قالوا صائم قال ليس من البر الصوم في السفر فنقول إنه خاص بهذا الرجل أجيب <تصفيق> عينة قولوا العبرة بعموم اللفظ لا بخص السبب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب وحينئذ نجيب على هذا فنقول الخصوصية نوعان خصوصية شخصية وخصوصية نوعية نوع وشخص فالخصوصية الشخصية أن تقول هذا الحكم خاص بهذا الرجل لا يتعداه إلى غيره هذا يحتاج إلى جليل وهذا هو الذي نقول فيها العبرة بعموم اللغة لا بخص السبب فآية اللعان آية اللعان وردت في قصة رجل معين آية الظهر كذلك فهل العبرة بالعموم أو بالخصوص بالعموم كل أحد يثبت لهذا الحكم النوع الثاني من الخصوصية الخصوصية النوعية وإن شئت فقل الخصوصية الحالية يعني التي لا يثبت بها العموم إلا لمن كان مثل هذا الشخص أي مثل حالي أو مثل نوعي فيقال ليس من البر الصوم في السفر لمن لم يشق عليه كهذا الرجل كهذا الرجل ولا يعم كل إنسان صام فهذا هو التفصيل في الشرط أن يكون مقيما في الشرط الخامس الخلو من الموانئ وهذا خاص بالنساء فالحائض لا يلزمها الصوت والنفسة لا يلزمها الصوم ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم مقرراً ذلك أليس إذا حاضت لم تصلي ولم تصلي فلا يلزمها الصوم إجماعاً ولا يصف منها إجماعاً ويلزمها قضاؤه إجماعاً ثلاث إجماعات أن الصوم لا يلزمها وأنه لا يصف منها وأنها تقضي والنفساء كالحاعظ فيها ثم قال المؤلف وإذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائه أهلاً لوجوبه يعني وإن لم يكن حال الفتر من أهل الوجوب ولهذا قال في أثناء أي أثناء النهار أهلاً للوجوب إذا قامت البينة البينة في دخول الشهر واحد أو متعدد واحد لا لا البينة, البينة ما, ما أقول متى يجب الصوم واحد إذا قامت البينة في أثناء النهار مثل أن يكون الذي رآه في مكان بعيد فحضر إلى القاضي في أثناء النهار وشهد يقول المؤلف واجب الإمساك والقضاء أما وجوب الإمساك فلا شك فيه ودليله أن النبي صلى الله عليه وسلم حين وجب صوم عاشورا فأمر المصلمين بالإمساك في أثناء النهار أمرهم بالإمساك في أثناء النهار فأمسل ولأن هذا اليوم من رمضان فهو يوم محترم له حرمته فلا يمكن أن ينتهك بالفطر وأما القضاء فيلزمه يلزم لأن من شرط صيام الفرض أن ينوى قبل الفجر أي ينوى قبل الفجر لأنه إذا لم ينوى إلا في أثناء اليوم صار الصائم صائم النصف يوم إذا قام في نصف اليوم إذا نوى في نصف اليوم صار صائم النصف يوم فلا ينزل وعلى هذا فيلزمه القضاء لهذه العلة طيب أما وجوب المساكل فلا أعلم هل فيه مخالف أم لا لأنه لا شق قول جمهور العلماء ودليله واضح وأما وجوب القضاء فليس فيه دليل ولكن فيه تعليم وهو عدم النية قبل الفجر فإذا كانت النية من أثناء اليوم لم يستق عليه أنه صام يوما بل صام بعض اليوم لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إنما العمال بالنيات وإنما لكل من إما نوا وذهب شيخ السامن تمير رحمه الله إلى أنه لا قضاء يجب الإنساك دون القضاء وعلّل ما ذهب إليه أن هؤلاء الذين كانوا يأكلون ويشربون قبل ثبوته بالبينة كانوا يأكلون ويشربون بأمر الله بإذن الله قد أحله الله لهم فهم لن ينتهي بحرما بل هم جاهلون بها بكون هذا اليوم من, من رمضان فيدخلون في عموم قوله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا وبناء على قوله لو لم تقم البيئة البيئة إلا بعد الغروب غروب ذلك اليوم لم يلزمهم قضاءهم فإذا كان الشهر تسعة فقد صاموا بالفعل كم؟ ثمانية وعشرين يوما وأجاب عن قولنا اشتراط النية من قبل الفجر بأن النية تتبع العلم وأن الله لا يكلف أحدا أن ينوي ما لم يعلم والعلم لم يحصل إلا في أثناء النهار فلو أنه نوى بعد العلم ولو بلحظة يعني لو, لو أخر النية لو أخر النية بعد العلم لم, لم يصبح صومه لا شك لكن الرجل من حين أن علم نوى ولا يكلف أن ينوي قبل أن يعلم ولا شك أن نعم وفي أيضا على من أكل قبل غروب الشمس ظانا غروبة ثم تبين أنها غربت أنها لم تغرب أو من أكل شاكا في طويع الفجر ثم تبين أنه قد خرج أو قد طلع الفجر فإن صومه صحيح ولا شك أن تعليله قوي رحمه الله لكن يرجح قولته عندي أن أن من أفصر قبل غروب الشمس ظاني غروبها أو أكل بعد كله الفجر ظانا أن الليل باقي كان عنده نية كان عنده نية نية الصوم فأكل في آخر النهار ظنا أن الوقت قد انقضى أما هؤلاء فليس عندهم نية أصلا ولهذا كان الخلاف في المسألة الأخيرتين في من أكل قبل الغروب أو بعد أطلع فجر كان أشهر من الخلاف في المسألة الأولى والمسألة الخطف فيها يسير فكون الإنسان يقضي يوما ويبرئ ذمته أن يقيل خير من كونه يأخذ قول الشيخ الإسلام رحمه الله وإن كان له حظ قوي من النظر فيكون في الحقيقة مخاطرة وقوله على كل من صار في أثنائه اهل الوجوبه طيب ومن كان من من قبل هذه اليوم أهل الوجوب من باب أولى مثال الذي يكون في أثنائها الوجوب صبي بلغ في أثناء النهار صبي بره في النهار ثم قامت البيّنة فيلزمه الإمساك لأنه صار في أثناء اليوم من أهل من أهل الوجوب وكذلك لو, لو فرض أنه قامت البيّنة وهو لم يبلغ لكن بلغ بعد قيام البيّنة فإنه يلزمه الإمساك لأنه صار أهلاً صار أهل الوجوب ولكن سيأتينا الخلاف فيما إذا طرأ شرط الوجوب في أثناء النهار هل يلزم القضاء أو لا يلزم سيأتي إن شاء الله طيب, طيب. على كل من صار في أثنائه أهل الوجوب وكذا حائض ونفساء طهرتا ومسافر قدم مفطرا هذه ثلاث مسائل حائض طهرت في أثناء النهار ماذا يلزمها؟ على كلام المؤلف الإمساك والقضاء نفس طهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء مسافر قدم مفترا يلزمه الإمساك والقضاء طيب لماذا؟ لأنه بزوار المانع صار من أهل الوجوب لزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء أرض أب... بالإمساء ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل, وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء ألزمناه بالقضاء وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتها. رواية ما ذهب إليه مؤلف ورواية أخرى لا يلزمه الإنساك لا يلزم الإنساك في هذه السورة لكن عليهم القضاء والفرق بينهم ما والفرق بينهم وبينما إذا قامت البينة في أثناء النهار من طبلك أقلب الشريط أن هؤلاء ماذا يلزمها على كلام المؤلف الإمساك والقضاء النفس أطهرت في أثناء النهار يلزمها الإمساك والقضاء مسافر قدم مفتراً يلزمه الإمساق والقضاء طيب لماذا؟ لأنه بزوال المانع صار من أهل الوجوب بزوال المانع صار من أهل الوجوب فألزمناه بالقضاء أرضئ بالإمساق ولكونه متلبسا بمانع في أول النهار وليس من أهل, وليس من أهل الوجوب ألزمناه بالقضاء ألزمناه بالقضاء وهذه المسألة فيها عن أحمد روايتان رواية ما ذهب إليه مؤلف ورواية أخرى لا يلزمه الإنساء لا يلزم الإنساء في هذا الصور لكن عليهم القضاء والفرق بينهم وبين ما والفرق بينهما بينما قامت البينه في أثناء النهار ان هؤلاء لهم الفطر في أول النهار ظاهرا وباطلا انتبه هؤلاء ثلاثه لهم الفطر في اول النهار ظاهرا وباطلا كاليوم في حق غير محترم لكن إذا قامت البيّنة في أثناء النهار وكان الرجل في أول نهار قد أكل وشرب فإن له الفطر ظاهرا لا باطنا ظاهرا لا باطنا لأنه لو علم في أن في أن, هذا في في في في أن أول النهار من الشهر لازمه الإمساق بخلاف ما انقدم من قدم من السفر وهو مفطر أو, أو طهرة الحائط فإنهم يعلمون أن اليوم من رمضان لكن لا حرمة لهذا اليوم في حقه ولهذا ذكر صاحب المغني عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من أكل في أول اليوم فليأكل في آخر يعني من حل له الأكل في أول اليوم حل له الأكل في آخر اليوم وهذا هو الصحيح الصحيح ان المسافر اذا قدم مفطرا اذا قدم لبلده مفطرا فانه لازم الامساك وان الحائر اذا طهرت مفطره لازم الامساك العباره السليمه الحائر إذا طهرت مفطره هذا لا لا استقيمها لأنك إذا قلت الحائض إذا طهر المفترة مفهومه إذا طهرت مفترة مفهومه إذا طهرت صائمة وهذا لا يستقيم ولهذا الحائض يقول المؤلف حائض ونفس طهرتها ومسافر قدم مفترة فقيد المسافر بكونه مفترة لخلاف الحائض ونفسها لأنه لا يمكن لحقهما الصرم فإذا طهرت الحائض لم يلزمها الإمسان وإذا طهرت النفساء لم يلزمها, يلزمها الإمساق وحينئذ يمكن أن نأتي بمسألة معايات يعني لغس فيقى الرجل تالب آقل طادل مسلم في بلد جاز أن يجامع زوجته في نهار رمضان مسافر قدم مفترا على امرأته التي اتطهرت من الحير نعم مسافر قدم مفترا ها؟ على امرأة طهرت من الحير فيجوز له أن يجمعها نعم لأن, لأن كل واحد منهما لا يلزمه لا يلزمه الإنسان طيب هذه المسألة،, هذه المسألة الثلاثة يمكن أن نعبر عنها بعبارة عامة فنقول إذا،, إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار إذا زال مانع الوجوب في أثناء النهار فهل يلزم القضاء الجواب نعم هل يلزم الإنساك في خلاح المذهب نعم يلزم الإمساك والصحيح لا يلزم لا يلزم الإمساك وعرفتم التعريب أن هؤلاء الثلاثة ليس لهذا اليوم حرمة في حقهم لأنهم يجوز لهم الأكل في أول النهار ظاهرا وباطلا طيب المريض إذا برع في أثناء النهار وهو مفتر مثله نعم لأنه زال ما مع كالمسافر إذا قدمه مفتر طيب رجل اضطر إلى الفطر لإنقاذ غريب غريب أو حريق قال لا أستطيع أن أنقذه وأنا صائم أنا تعبان قلنا يجب عليك أن تفطن لإنقاذه فأفطر لإنقاذه أفطر لإنقاذه هل نقول إذا أنقذه, إذا أنقذه، يلزمه الإنسان ها؟ لا لماذا لأن هذا رجل حل له الفطر حل له الفطر لسبب مباح فلا يلزمه امرأة أفطرت خوفا على رضيعه خوفا على رضيعه لأنها ترضعه وفي أثناء النهار مات مات الرضيع يلزمها المساك ينبني على الخلاف على القول الصحيح لا يلزمه إذن ال... يعنون عن هذه المسائل بماذا إذا سال ما نوع وجوب هل يلزم الانسان الجواب الصحيح ان ان نقول الصحيح لا والمذهب يلزم طيب ما ما ترى دخل طيب هذه الشروط بالنسبه للدنيه كيف من ولا تكون ساويه اي يسأل يقول هل يجب لكل صوم النية أو تكفي نية رمضان في أولهم الصحيح أنه يكتفى في نية واحدة من أول الشهر ما لم يوجد عذر يبيح الفطر في أثناء الشهر فيفطر فإنه لا بد من تجديد النية يسأل يقول إذا قامت البينة في أثناء وقلنا بوجوب الإمساك والقضاء فما فائدة الإمساك فائدة الإمساك أن الأصل في هذا الرجل أن يمسك لكن رفع عنه وجوب من الجهد الجهل فتلين الآن أنه يلزمه الامساك. وبقي النظر لماذا لا, تك... لا يجزئ الإمساك بعض النهار لأنه غير عالم فقلنا إن, إن هذا الرجل لم ينه من أول من قبل فجل تجيب الاسرات الى الثقاب نعم شرف ان في ليله يعني أثناء ما الفرق بينه بي بين هذا وبينما اذا قامت البينه في اثنائها هكذا الشيخ زمن نحن الشيخ اترك شيئا الان ليس هذا يمشك ليس هذا يمشك قد يكون عندهم ليس شك قد يكون الجو صاحب وقد يكون يظنون أن اليوم 29 المسألة الفرق بين المسألة هذه والمسألة أن النائم معذور معذور بنومه مفروع عنه القلب وهذا معذور بجهله نعم ولذلك لا, لا نؤثمه ولا يقول تأثم بأكلك وشربك بفعله مفسد هذا مفسد للصوم لكن نقول لما لم لما لم يوجد الشرط وهو نيه الصوم من اول النهار فسد المشروع نعم. نعم لا يقول ان هذا النهي لا يعدل ذات العباده يعود إلى ضرر المرض <تصفيق> لا ما يرون هذا لأنه لأن الضرر الممنوع في الصلاة وغير الصلاة ويحتمل أنه, إنه إذا قولوا بالتحريم لكنهم لا يقولوا بالتحريم أبدا المذهب لا ما رأيتهم قولوا بالتحريم الصوم على المريض لكن القائدة إذا ثبت التحريم ولو لضرره فإنه يقتضي أن يبطل صومه في هذا نعم أي نعم رجع إلى أمر الخارج وهو ضرر الرجل به مثل حرير الحرير يعود إلى أمر الخارج وهو يكون محرم على أهل الرجال لأنهم ليسوا أهل من نفس الحرير الحكمة لو قابوا بالتحريم يلزم على قاعدة من لا يصل الله مثل لان هذا امر خارجي نعم ها ياتي ماشي شكل ياتي نعم ليس نعم نعم فعند الشيخ الزسام يصل وعن المثل من الأسف والله أرى أنه لا يجعل ذلك وإن كان من رمضان فهو فرض وإن لا فلسل فرض ولا ينوي عن هذا اليوم لكن مثل لو صابه مثل الليل هالأثنين لو قالنا أصوم يوم الأثنين إن كان من رمضان فهو فرضي وإن كان من غير رمضان فهو نفر فهذا على عندي الشيخ يصل نعم ليس في احتمال ان يقوم من رمضان في احتمال ان يكون رمضان لا لو مش اشك اننا نشك في دخول من أجل غير من اوقاته نعم لا انا في وجود انسان نعم لأنه لا يساق واقتدلوا بقالب المسؤول من أخرى أول النهار من أخرى في أول النهار وليأخرى آخرى آخر آخر. نعم و... و... وكانوا علنوا بأنه استدام هفور من هذا؟ لا موصلي أول ما... معنى كرم المسؤول من حل له الأكل وهذا يرتزر في مساعد الحائل والنقص نعم نعم والمساعد ولا نذف على هذا نعم والثاني ثاني أنه لما تبين من رمضان ما صار يوم شاء ولا صار سابق عليه بيوم لا ويوم صار الآن من رمضان حسب الواقع نعم إذا كان من عارض أن يصير من الاثنين فلا أسر لا يدخل في النحل لكنه ما صام الى الاثنين صام الاحتمال أن يكون من رمضان فاشترض في نجته ان كان من رمضان فهو فرض والا فهو نافل لانه لان فيه احتمال يكون من رمضان فاذا تبين ما رمضان صح وان لم يتبين يكون داخلا في النهي قال ان كل اولى انك نعم الاولى لا اصل قال ابو بكر لعمر رضي الله عنه جاء عمر ان لله حقا في الليل لا يقبله في النهار وحقا في النهار لا يقبله في الليل وإنها لا تقبل نافلة حتى تؤدى فريضا إينا وش السؤال يعني معناه أنه إذا أخر الإنسان عمل النهار إلى الليل لم يقبل كما لو أخر صلاة الظهر فصلها في المغرب ما صح ولا قبل ولو أخر صلاة العشاء إلى النهار لم تقبل قول لا تقبل نافلة حتى تؤدي الفريضة هذا ليس على إطلاقه لأن من الفرائض ما يكون موسعا فتصح النافلة فيه فصلاة الظهر مثلا فريضة ويجلل الإنسان أن يتنفل ما بين الأذان والإقامة لأن الوقت واسع لكن لو ضاق الوقت على على الصلاة الفريضة لم تقبل النافذة كالفائتة أو مثل رمضان بقي على شعبان أربعة أيام وعليها أربعة أيام ما يصبح وهذا يقول من طلاب نحن, نحن طلاب نتردد من المجمع كله أنتم من تردد المجمع وتدركنا صلاة الظهر في بريدة فهل لنا أن نجمع مع صلاة العصر جمع تقديم وتقصر الصلاة علما أن بلدا يبعد عن بريدة 139 كيلو متر والله الأحواط أن لا يفعل لأن هذا لو يعد سفرا يعدون الدرس ويردعون وإن فعلوا فلا بأس يقول ساحب قطع هير ثلاجات وبعض القطع يحول عليها الحول وبعضها يتجدد بالشهر أعني أنه يسري بالقيمة التي بيعت بها قطع يار أخرى فهل القطع التي تجدد عليها زكاة أو تستأنف بها حولا جديدا الجواب لا لا يستأنف بها حول جديد لأن عروض التجارة كل واحد منها جديد يقع بدل الأول طيب كذلك أيضا إذا تغيرت تجارة من قطع يار إلى ملابس لأثناء الحول هل يبتدئ حولا جديدا ان يكمل حول؟ هل يكمل الحول، كالاول لان عروض التجاره بعدها وقوفه عن بعض وهذا امراح هذه بعد ان حرمت وجماعتها لا ينتظروا حتى يذوا لانهم يريدون العوده الى مناطقهم لا لديهم فماذا تعمل؟ إذا كانت قد اشترطت أن محلة حيث حبستني فإنها تحل ولا شيء عليها ولهذا ينبغي للمرأة لو تنبهونا النساء ينبغي للمرأة التي حول الحيط أن تنبه على هذا ويقال اشترطي أن محل حيث حبستني تكون في ساعة وإن لم لم تشترط فإن كان يمكن رجوعها لإكمال عمرتها مثل أن يكون بلدها قريبا وإذا طهرت سهلاً ترجع فعلت وإلا ممكن تلجمت يعني لبس فاضح حتى لا يبتسرب الدم إلى المسجد وطافت من أجل من أجل الضرورة نعم ها نعم تدفع هذا للضرورة لان الامان كان انه ترجع اما اذا كان يمكن ولو بعد اسبوع او اسبوعين فلا فلا تحدث نعم بنفس نفس الشيء نعم دام هو آثم هنا. ما دام انه يتوقع دخول الشهر فهو غير آثم هو واحد قرب في في المستقنع و مبين كلام الشيخ رحمه الله الشيخ الحسام يقول هذا جائز ولا بعسبه انك على ربك نستعين نعم عبد الله لا يأمره به ما حكم الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته نقول الذي يخجع وعيه ويطلق زوجته إذا كان من شدة الغضب فلا, فلا طلق عليه نعم عبد الله لا الأولاء لا يضرب لكنهم يلزمون به المذهب يجوزون الضرب لكن الضرب إنه مورد في الصلاة لا يا صديقان موظنه من الشروط أن يكون بالعق الحديث يوم يوم عشواء ها؟ الحديث يوم يوم عشواء أن النبيلس قد نبعث صنادياً من أصلح ممكن صائماً فلي ثم صنعه ومن أصلح في يوم سيكولتاً يومياً الحديث ليس أنه يبرع يضل في قول الدينية أنهم أصبحوا ولم ينوم مع الصلاة في الهلال شيخ سلمان استدل بهذا لكن ليس فيه دليل لان هذا تجدد الوجوب شرعا اما مساله رؤيه الهلال فالهلال شرط للوجوب وليس وليس ولا التكليف حدث من جديد العلم برؤيه الهلال شرط للوجوب واما قصة عاشوره واصلا لم يجب الا حين وجبه الرسول عليه الصلاه والسلام نعم صلى الذي لا يقطع على الصوم نعم اذا ساق اي نعم يقول لاقط عليه ولا فجئه ولكن هذا القول ضعيف جدا وذلك لان هذا الرجل لم يجي ليس اهل لوجوب الصوم الواجب عليه الفدية ويستوي فيها السفر والحضر والذي يسقط عن, عن المسافر هو الصوم وهذا اصلا ليس ليس واجب عليه واجهنا ساموايله كبيره ليس الى نزول بالنسبه لي. كيف الاسم من بلده ولا من البلد اللي يسافر اليها؟ من بلده ما يجوز. ما يجوز حتى ياخذ من بلده. لانه الى الآن ما صار مسافر. سيروسال لكن هل هو على سفر ولا علنيه السفر اي على سفر نعم جزاك لا يستمع أول مبارك الله فيك الحديث الذي يجتمعه مجعل ضلاله هم مجتمعه على, ع... على ضلاله مجتمعه لأن هذا الرجل مخالف أرفت وهذا الحديث أيضا في صحتي نظر بعضهم حسن وبعضهم ضعافة لكن ظاهر القرآن مثل قوله كما اشاقت الرسول من بعد ما تبين له الهدوات تتبع غير سبيل المؤمنين نولي المتولى انه ان الاجماع حجه نعم دليل ايش دليل حديث دليل دليل نسخ. نسخ. نسخ صامر. صامر نعم. دليل في مثل اشاره بين الناس بين شايف فيهم اشاره ناس تصتصم يعني تصوم يبقى واضح نعم عشان كده نقول بابا ده كيزه والله لا شيخنا ما مهم شيخ اسام وجوب المساك ما في يستدل به على عدم وجوب القضاء على عدم وجوب القضاء وجد الله أن الرسول ما أزم الذين لم يمسكوا إلا في أثناء ما أزمهم بالقضاء هذا, إيه إيه هذا قبل أن يمسكوا ما أزمهم ما لكن هنا كان واجبا لم ينزمه بالقضاء ما قال ومن كان مفطرا فليقضى فالامر هو بالانساك دونا لكن هنا كان واجبا فحكمه حكم رمضان هنا كان واجبا قبل ان ينسى لان هذا الايجاب قبل ان ينسى مباظع نعم ترى هي هل اسم الاطعام المربي هل عاسب مستحباظ على لا أحسن، ما هو عاسب حمد شيء قدم طجر من شقر على زوجة لم تبي تنمينه، له أن يجامعها. لا، هي يلزمها للمساك ما بيت تنمينه؟ ولا ما بيت، يلزمها للمساك ولو جامعها؟ لا يجوز جامعها اذا جماعه افصل ولا ولا يسترده عشان وشيء ولازم ما يصير في الشيء اذا كان جاهل ما عليه شيء نعم نصحك من يقول انه يسوي كويس يا فاضل الغربش وشو يعني اذا ادى الجورات <تصفيق> الان فاضل الغربش يعني كسته يرى قبل طلوع الشمس المشرق هنا يرى الشمال هنا ماخذ لازم مقطع الغروب ده ولا هو لا, لا رؤيته بعد الدليل. الدليل هذا هذا الفلان اذا شارعا وعرف لانه لو غاب قبلها ما ما ما هدي وجاءنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وهو القمر اذا غاب قبل الشمس ما صار ما صار السلطان اخذتنا أخذ سليم يلا هذا عندي بالنسبه لا انه هذا سيره اسي سيره هو تاريخ مسرحيه كيف يعني نقول السلطان هو بس فرق ما واحد يعني يشوف بالاختلاف عنده عندي الشك لا وش شلون لما من صفحه الغايه اي والثاني من طاري طاري طار في زمانه وله يعني ما أعرف شوف عندي شكالة للفرق من الحال يعني أنت بدك أن الذي أنقذ الغريق نامره بالإمساب لا, لا, لا. لا ما أستطيع لأن الآن هذا الرجل حل له الفطر حل له الفطر كان مرأة كم مثلا في أثناء النهار في أثناء النهار جاء عصبي ولم يقبل فج غيره وان يمكن ان انتزعوه ان بعد ان تفتى لا ما وا... نعم. نعم. يجيب عن هذا قبل بلوغ المكلف بالحكم الشرعي قبل بلوغ المكلف الحكم الشرعي الحكم الشرعي اما سبب الوجوب فهلا يتكن في لو قال قال أنا ما علمت أن الشمس زائدت هل نسقط عن الظهر و... نعم وهذا مراد إنما تلزم قبل العلم يعني العلم بالحكم الشرعي لا, لا العلم بسبب الوجوه ما شهر الكلام هذا شو يقول؟ نعم نعم الانفاق على مدرسة أو مكتشفة في بلد إسلامي يعاني من خلق التنصير يدخل في هذا الإطار؟ لا ما أدخل في هذه من أعمال البر الأعمى لكن مسأة العلم العلم جهابه سبيل الله لأن الدين الإسلامي يقوم بالعلم والجهات بناء مدرسه شعبيه لا لا بناء المدرسه السفن للطلاب لا تبرع يصرفون الزكاه في مصاريفه لو حدث عن جاهل ما عليهم شيء القاعدة أن كل محظور إن فعله للإنسان جاهلا فلا شيء عليه لو فعل هو لا يذكر لم يذكر هذا الأمر من في الشرط الثالث ثم, ثم تذكر كيف لم يذكر؟ ثم تذكر هذا أنه ناس يصدق لا يخال لا يعرف شيء لا يعرف شيء <تصفيق> هنا يتحرق, يتحرق عند الفقهاء يقولون ان تبين انه وافق الشهر او بعده ازى وان تبين انه قبله لم يصح نعم نعم نعم ثم بعد نعم نقول ان الواجب اذا شرع فيه انسان لا يمكن ان يحوله الى نفل قياسا على الصلاه قياسا على غيره هو اصل غير الاصل ان من شرع في واجب لازم هو ان نضيف فيه انت ناخذ لا يجاب وهو افعل كل يوم المسكين وسن للمريب ضره هو المسافر يحصل انما صام يوما ثم سافر اثناءه فله الفطر أنفرت حامل أو مردع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط وعلى ولديهما قضتا وأطعمتا لكل يوم مسكين ومن لو الصوم ثم جل أو أغمي عليه جميع النهار جميع أو أغمي عليه جميع النهار ومن يفر جزءا منه لم يصح صومه لا إلا مجميع النهار بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين سبق لنا شروط من يلزمه الصوب وأنها عبد الملك نعم نعم نعم نعم القادر. طيب المكلف يعني الباله العاقل فالشروط إذن الإسلام والبلوء والعقل والإقامة والقدرة وفيه السادس الخلوم من الموانع الخلوم من الموانع يعني أن لا تكون المرحل رب ولا نفسها طيب يقول مالف رحمه الله تعالى ومن ومن عجز هذا مبتدى دستة الليلة قال ومن أفطر لكبر أو مرض لا يرجى برؤون أطعم لكل يوم مسكين من أفطر لكبر اللام هنا للتعليم أي من أجل الكبر وهو التقدم في السن يتقدم في السن ثم يعجز عن الصوت نعم نعم تبقى تبقى بيننا في النهاره اللي فاتت طيب بدنا شيتم ما يفع يقول إذا قامت البينة في أثناء النهار وجب الإمساك والقضاء على كل من صار في أثنائها في أثناء النهار أهلاً لوجوبه أي الوجوب الصوم مثل صغير بلغ في أثناء النهار يجب عليه الإمساك مجنون عقل في أثناء النهار يجب عليه الإمساك لوجود سبب الوجوب في أثناء النهار فإذا وجد السبب وجد إيش المسبب فإذا بلغ الصبي وجب عليه أن يصوم أن يمسك حتى لو كان قد أكل أو شرب في أول النهار فإنه يلزمه الإنسان وكذلك أيضا يلزمه على المذهب القضاء والصحيح أن القضاء لا يلزم وذلك لعدم وجود سبب الوجوب في أول النهار فهو في أول النهار غير مكلف فإذا وجد سبب التكليف في أثناء النهار واجب عليه الإمساك فقط وكذلك المجنون لو كان الرجل مجنونا ثم عقل في أثناء النهار في رمضان فإنه يجب عليه المساك لوجو... لوجود سبب الوجوب وهو العقل قال المؤلف والقضاء يعني ويجب عليه القضاء وهذا أحد القولين في المسألة قال يجب عليه المساك لأنه صرأه للوجوب ويجب عليه القضاء لأنه لم ينو من أول النهار ولهذا لو كان صائما وبلغ في أثناء النهار فإنه لا القضاء لأنه قد نوى الصوم من أول النهار ولكن الكلام على من نوى في أثناء النهار والصحيح أنه لا القضاء لعدم تكليفه وعلم من كلام المؤلف أن من علم أنه يبلغ غدا فإنه لا يلزمه الصوم من أين يؤخذ؟ من قوله في أثناء النهار وجب الإمساك فإذا قدرنا أن هذا الشخص يعلم أنه غدا يتم له خمس عشرة سنة أي يبلغ في أثناء النهار فإنه لازمه الإمساك لعدم التكليف وكذلك من علم أنه يقدم بلده غدا فإنه لازمه الصوم في المثلة الأولى إذا علم أنه يبلغ غدا لازمه الصوم وكذلك إذا علم أنه يقدم غدا فإنه لازمه الصوم قال وكذا حائض ونفساء طهورته وكذا وك وكما صار في أثنائه أهل الوجوب حائض ونفساء طهورته من المعلوم أن الحائض والنفساء لا يجب عليهم الصوم ولا يصف منهما أيضا يا خالب لا يصف من الحائض والنفس الصوم فإذا طهرتا في أثناء النهار فماذا يجب؟ يقول المؤلف إنه يلزمهما شيئا الأول الإمساك والثاني القضاء الإمساك لزوال المانع والقضاء لعدم النية من أول النهار وهذا الذي ذهب إليه المؤلف هو أحد القولين في المسألة للعلة التي سمعتم والقول الثاني أنه لا يلزمهما الإمساك وذلك لأن النهار في حقهما غير محترم إذ أنه يجوز لهما الفطر في أول النهار ظاهرا إيش؟ ظاهرا وباطلا فلا يزمهما الإمساك والإمساك هنا لا يستفيدان فيه شيئاً به شيئا وإنما هو مجرد حرمان فالقول الراجح في هذه المسألة أي فيما إذا طهرت الحائر أو النفساء أنه لا يلزمهما الإمساك ولكن يلزمهما القضاء لأنهما لن نصوما هذا اليوم وقال ومسافر قدم مفطرة أي يلزمه الإمساك والقضاء يلزمه الإمساك لزوال المانع من الوجوب وهو السفر ويلزمه القضاء لأنه لم ينوم من أول النهار أي من قبل الفجر وبناء على ذلك على هذا التعليل لو أن المسافر نوى الصوم من من قبل الفجر ثم قدم البلد فصيامه صحيح ولا يلزمه القضاء لأنه نوى الصوم وعلم من كلام المؤلف أنه لا يلزم المسافر إذا علم أنه يقدم غدا أن يصوم وهذا أحد القولين في المسألة وهو الصحيح والمذهب أنه يلزمه أن يصوم لأنه يعلم أنه سيزور المانع غدا ويزمه الإمساك ولكن القول الصحيح أنه لا يلزمه الصوم المسافر إذا قدم مفترا يلزمه على كلاما مؤلف شيئا الإمساك والقضاء الإمساك لزوال المانع من وجوب الصوم والقضاء لأنه لم يتم له صوم ذلك اليوم فيلزمه قضاءه والقول الثاني في المسألة أنه لا يلزمه الإمساك وإنما يلزمه القضاء لأن هذا يجوز له أن يفتر في أول النهار ظاهرا وباطلا وعليه فيكون الفرق بين هاتين المسألتين والمسألة الأولى أو المسألتين الأوليين الفرق بينهما أنه في المسألتين الأوليين وجد سبب الوجوب وفي الأخرين زال المانع فالفرق بينهما إذن أن المسألتين الأولين من باب وجود السبب الوجوب والأخرين من باب زوال المانع وإلا فإن الحائط والنفساء والمسافر كل منهم يلزمه الصوت فسبب الوجوب متحقق في حقه لكن وجد المانع فنحن نقول هؤلاء الثلاثة لا يجب عليهم الصوت لا يجب عليهم الصوت لوجود المانع فإذا كان يحل لهم الأكل والسرب في أول النهار فليكون كذلك في أول في آخر النهار وقد قال ابن مسعود رضي الله عنه فيما ذكره عنه في المغني من أكل أول النهار فليأكل آخر النهار هنا المساله الثالثه هنا المساله الثالثه مثل هذه وهي ما اذا برئ المريض اذا برئ المريض فانه يلزمه على المذهب الامساك والقضاء إذا برع في أثناء النهار لازمه الأمساك لزوال المانع والقضى لأنه لم ينوي من أو من قبل الفجر والصحيح أنه لازمه الإنسان وإنما لازمه القضى فقط فهذه ثلاث مسائل بل أربع مسائل الحائض إذا طهرت في أثناء النهار النفسة إذا طهرت في أثناء النهار المسافر إذا قدم مفطراً المريض إذا برئ مفطرا فهؤلاء الأربعة كلهم يرزمهم شيئان الإنساك والقضاء والصحيح أنه لا يرزمهم إلا القضاء وبناء على ذلك لو قدم الإنسان بلده مفطرا ووجد امرأته قد اغتسلت من الحي لطهرها في أثناء النهار فإنه يجوز له جماعه وعليه يلغز به بها فيقال رجل مكلف بالغ عاقل حاضر قادر مقيم نعم مقيم بدل حاضر جاز له أن يتامع في أثناء النهار في رمضان فما هذه الصورة نقول هذه الصورة فيما إذا قدم المسافر مفطرا ووجد امرأته قد طهرت من الحيط في أثناء النهار فإنه يجوز له أن نجامعها ولا شيء عليه وهذا هو القول الراجح كما علمته بقي علينا فيما لو علم أنه يفطر غدا أنا قلت قبل قليل إنه يلزمه الإنساك ولكن الصحيح أنه لا يلزمه الإنساك حتى على المذهب لماذا لأنه ليس بمكلم لعدم وجود سبب الوجوب بخلاف من علم أنه يقدم غدا فإنه يلزمه الإمساك لأن سبب الوجود موجود في حقه فلزمه والصحيح في المسلتين أنه, لا أنه لازمه الإمساك فيهما خلاصة البحث هذا أولا إذا تجدد سبب الوجوب والثانية والثاني إذا زال المان في المسألة الأولى إذا تجدد سبب الوجوب فإنه يجب الإمساك ولا يجب القضاء على الصحيح والمذهب يجب الإمساك والقضاء مثاله من بلغ في أثناء النهار أو مجنون عاقل في أثناء النهار المسألة الثانية إذا زال المان في أثناء النهار فالمذهب يلزم الإمساك والقضاء والصحيح أنه يلزم القضاء دون الإمساك طيب. ثم قال المالف رحمه الله ومن أفضر لكبر أو مرض لا يرجى فرؤه أطعم لكل يوم مسكين من أفضر لكبر اللام هنا للتعليل أي بسبب الكبر فإن إنسان إذا كبر يشق عليه الصوت والكبر لا يرجع برؤه أليس كذلك؟ لأن الرجوع إلى الشباب متعذر ليت وهل ينفع شيئا ليت ليت شبابا بوعا فاشتريت فالكبير لا يمكن أن أرجع شابا فإذا أفضل لكبر فإنه ميؤوس من قدرته على الصوم أيها الإخوة في حتام هذه المادة فذلك من أفضل دمار ضد الله ورجعه في لقاءات متجددة ويمثل كثير من العلماء مؤسسة الاستقامة الإسلامية للإنتاج والتوزيع في عنيزة شارع هلالة رقم الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880